الفصل اللي هو قبل الأخير طبعا الكلام على المحكم والمتشابه الكلام على المحكم والمتشابه هل المو... المتشابه معلوم المعنى أم لا هذه القاعدة و... و... وكانت هذه القاعدة مطروحة بصيغة السؤال لأن المسألة, المسألة فيها إيه؟ خلاف وخلاف عظيم بين العلماء فيها كل ثلاثة قال... ال... ال... ال... ال... الأصل في هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عائشة في في قول الله دعال والذي أنزل هناك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات قالت عائشه قال لهم السلام اذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروا ما الذي نعيش فيه الان هذا الذي نعيش فيه الان كالبحيري والطنطاوي والحمراوي والسفراوي يعني متكلم على النسب حليب حليب ميزو يعني كهؤلاء كل هذا اتبعونا لما تشابه من القول اتبعونا ما تشابه في هذا الباب ولذلك يعني الله تعالى يكفر أقواما وتكذبون الله وتأتون بيات من المتشابه لتلبسوا على الناس إن الذين أمنوا والذين هادوا نصارى الصبيعين من آمن بالله واليوم الآخر ولازم تتسبل أينه من آمن بالله نعم يا حبيبي من آمن بالله واليوم الآخر لهم اجرهم. عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما. اين انت لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه اين انت لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ايش اللي بيحدث هذا ايش ايش تضيع دين الله الدين بهذه الطريقه ماذا تفعلون في قول محمد صلى الله عليه وسلم والي يسمع به اليهود ولا ثم لم يؤمن بل الذي جئت به الا كان من من اصحاب النار ايش هذا ماذا تقولون في قول محمد صلى الله عليه وسلم لو امن بي 10 لامنوا اليهود ماذا ذلك انهم كلهم ايش لم يؤمنوا كفروا سبحان ربي العظيم عمتا هؤلاء الذين سمى الله فاحذروهم هؤلاء الذين سمى الله فاحذروهم الذين يتبعون ما تشابه والحديث صحيحنا أيضا عن النسلم قال الحلال بين والحرام بين محكم محكم بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير وهذا نص في أنه متشبه معلوم نص لا يعلمهن كثير من الناس ما قال لا يعلمهن الناس مع ذلك مفهول مخالفة مخبول ايش في شوية, انت شوية جاي هي جاية معك على الشوية بس هي هادل لان انت عندك شوية ممتاز لا يعلمهن كثير من الناس يبقى يعلمهن ايش قليل من الناس لا كثير من الناس فهذه المساله مساله المحكم والمتشابه مساله خلافيه بين العلماء في مساله المتشابه ايش المتشابه اولا نقول في الكتاب كما قال الشنقيطي علم الاعلام في هذا الزمان قال قد ظهر في كتاب ربنا أنه وصف كتابه بانه محكم كله محكم ووصف كتابه بانه كله ايش بان كتابه كله متشابه ثم جاءت الايه تفصل بان فيه المحكم وفيه المتشابه قال الله جعله كتاب أحكمت آياته ثم في الصرط وقال كتابا متشابها مثانيا تخشعر من الجود الذين يخشون ربهم فإذا محكما متشابها فما المعنى نقول نعم كل الكتاب محكم محكم يعني محكم في البيان في الفصاح في البلاغ في الإعجاز في عدل في الأحكام صدق في الأخبار هذا إحكامه الاحكام في الآي وفي, الآي وفي الآيات وفي الأحكام وأيضا في الأخبار فكل ذلك احكام محكم متشابه كل كل آيات الكتاب يشبه بعضها بعضا في الفصاحة والبلاغة والبيان والإعجاز يبقى هنا متشابه بالغير متشابه؟, متشابه. متشابه في القوة في الدلالة في الحجة في العجاز في الفصاحة في البيان في البلاغ في البلاغة البلاغ البلاغ البلاغ البلاغ هذا متشابه أما الأصل في الآخر أنه قال وهو الذي أنزل عليك الكتابة منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات اختلف العلماء هنا بقى في المتشابهات فأما الذين في قلوهم زيهم فأتبعون ما تشبه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله طبعا مسألة كلها فاصلة في تفسير المتشابه على الوقف الليش الوقف اللازم أو المستحاب وما يعلم تأويله إلا الله قف تفسير للمتشابه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم تفسير أخرى للمتشابه مفهوم؟ المحكم ما هو المحكم؟ المحكم الذي لا يحتمل غيره كالآية حرمت عليكم أمهاتكم طبعا هذه تحتمل أمهاتكم طيب التي ولدت والأمهات, والأمهات التي ماتت الاحتمال موجود صح ولا لا لا خلاص انتهى الموضوع حرمت عليكم أمهاتكم الأم وما علت ومن علت مفهوم ولا غير محكم ده علمتشابه إيه المحكم اللي فيه أيها إيش هو ممتاز أمودريس الراديات تحريم نكاح الأم انتهى محكم ولا غير محكم صحيح ولا لا حرمة عليكم الميتة محكم ولا غير محكم محكم المحكم الذي لا يحتمل أيوة. أما المتشابه هو الذي تعتريه المعاني له معاني لندري الراجح من مرجوح فيها هذا المتشابه هذا بايجاز هذا بايجاز وقد فسر بعض العلماء المتشابه ب... بأن المتشابه هو الذي لا يعلم لا يعلمه الا الله المتشابه هو الذي لا يعلمه الا الله لا يعلمه الا الله بعضهم قال ذلك المتشابه هو الذي لا يعلمه الا الله واستدلوا على ذلك بقولنا لا نعلم ايش قالوا الذين, الذين في قلوم زي هنا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله قف وقفا لازما والكلام في السياق على إيش على المتشابه يبقى إذن المتشابه قال فيه الله للفعلاء لا يعلم تأويله إلا الله قالوا هذا هو المتشابه اللي استأثر الله بإيه؟ بإيه كالغيوب كعلم الغيوب طيب ممكن نقول يدخل تحت ذلك ما يقول إله حقيقة الشيء هذا لا يعلم تأويله إلا الله جلال فعلا فهمينه للغلب ف... مش فهمين بمعنى ال ال النعيم الذي في الجنة في أحد يعلمه ما هي الأسماء قال ابن عباس ما بين الجنة وبين الدنيا ما هي إلا الأسماء فقط يعني موز موز تفاح تفاح أنهار أنهار لكن لا يمكن أن تعلم كفياتها لأن كفياتها غابت وهي مما استأثر الله بعلمه. لذلك قال الله تعالى أعددت العبادة الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مفهوم الكلام والغير مفهوم إذن ما, ما تقول حقيقة, ما ما ما أقول حقيقة الأمر إليه هذا مما استأثر الله بعلمه وهذا هو المتشابه كما قال, كما قال الله تعالى في العلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل ها؟ قد جاءت رسول ربنا بالحق لا مش نوده لا دي نوده في الأولى قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا هو قال يوم يأتي إيش تأويلوا الحقيقة الأمر ينظرون إلى حقيقة الأمر فيه قالوا هذا المتشابه وبعضهم قال لا المتشابه صفات الله الرحمة عاش السواء متشابه يد الله فقائدين متشابه هذا مما استأثر الله بعلمه وهذا يقوله أهل البدعة والضلالة يقول اهل البدعه والضلاله والحق حتى نون لو نظرنا بعين الانصاف هناك بعض لا تجد مبتدعا لا تجد مبتدعا متمحض الباطل ابدا ليش يا شطار انا ما قلت ذلك لا تجد مبتدعا متمحض الباطل ممتاز. ممتاز لانه لو متمحض الباطل كل الناس حتشوفهم مش هت... الم... المسألة اللي يكون فيها لابس على الناس والله أراد ابتلاء البشر تالت واحد يطلع صيحاته الحق معي الحق معي الحق معي هو معه بعد الحق إيه؟ بط... الشيطان لا يمكن أن يزين للناس بتمحيد الباطل أبدا لابد أن يغلب باطله ببعض, الإيه؟ ببعض الحق ولذلك لا تتبع خطوات الشيطان يزين لك الباطل في غلاف إيه؟ الحق مفهوم لا تمحيد فبعين الإنصاف معهم بعض الحق كما قال بقى كريم هنا وين الحق اللي معهم؟ نقول مما استأثر الله بعلمه في الغيب كيفية الصفة لا معنى الصفة الروح مع استوى على العرش استوى إذا تعدب على يبقى المعنى إيش؟ على وارتفع على وارتفع وعلى واعتدل سبحانه جل في علاء إذا صح التعبير على من العلوم صحيح؟ يبقى المعنى في اللغة معلوم لكن كيف؟ كيف استوى؟ هذا مما استأثر الله بإيه؟ بعلمه هذا من علم الغيب هذا من المتشابه وهو الحق لذلك كثير احمد بن حنبل والصابوني كثير من العلماء من العلماء السنة. أنا ذكرت أنا اهل السنه طبعا اذكرت احمد احمد حنبل الحنابل انهم وذكرت الصابوني من شرح الصدر الشافعي سلف العقيده سلف العقيده الذي اسس لسلفيه العقيده هذه يعني نتفاخر ك مذهب بمثل هذا السابوني هو يتكلم عن عقيدة السلف في هذا الباب فيقول بيقول أن تمرها بلا كيف وورد عن أحمن وقال تمرها بلا كيف يقصد بلا كيف إيه؟ بلا كيف معلوم إثبات الكيف أصل من أصول أهل السنة والجميع لأنه لا يتصور صفة بغير كيف لكن الكيف غاب عننا. يكون من المتشابه يبقى الحق في الصفة المعنى معلوم ليس من المتشابه محكم وأما كيف هو متشابه حقا استأسر الله بعلمي وإذا قلنا بالتعريف الصحيح الوجيز للمتشابه الذي فيه الاحتمالات نقول إيش؟ نقول المثل على ذلك مثل, مثل بعض العلماء لهذا قول الله جل في أولاد إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لإيه؟ نحافظون الآية التي نزلت بسبب نزولها عند بعض المفسرين في قوله جاء والذي أنزل عليه كتاب منه اياته محكماته ان ام الكتاب قالوا الذين الذين في قلوب مزاغ فاتبعونا مشابه من منهم ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل ان النصارى جاءوا للنبي صلى من اهل الكتاب فقالوا له لما تنكر علينا ان هم بيقولوا ايه شوفوا الظاهر الكلام يخالفون النبي صلى في كل احوال ينكر عليهم انهم يقولون باسم الاب باسم الابن باسم باسم, باسم, باسم, باسم, باسم. يعني لما تنكر علينا وقد تقول انت في الكتاب الذي اتبه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحفظه ونحن هذه حقا من المتشابه ليش من المتشابه يا تارية ما التارية من المعاني قد تنزل على إيش المجموعة كما قلت وتنزل أيضا على الواحد بإيه بتعظيم نفسه صحيح ولا لا طيب هنا الآن يبقى إذن هو من المتشابه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحفظه قلنا جاء أنا المحكم جاء المحكم ما هو المحكم قل هو الله أحد. أحد الله صمد لم يارد ولم يولد ولم يكن له نح. حكم نحن فصل في الخطاب ولذلك يقول قال الله تعالى يشتبني ابن آدم يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد الفرض الصمد وأنا الواحد الأحد الفرض الصمد محكمه الآن فهما الشيء المتشابه الذي له أكثر من معنى وهنا يجرنا الأمر إلى أن ننتقل إلى مسألة أخرى مهمة جدا المتشابه يعلم ألا ما يعلم معلومة غير معلومة الحق أنه معلومة حق أن المتشابه معلوم لكن لا يعلمه كثير من الناس في الأحكام وفي غير الأحكام الدلال على ذلك من الكتاب ومن السنة من الكتاب قال الله جدا في عليا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياته محكماته هن أم الكتاب وأخر منتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فأتبعون ما تشابه منه وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلي وما يعلم تأويله إلا الله والراس في الآية وهذا ليس مني هذا من النعباس قال انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويه قال انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأوي له. قال وما يعلم تأوي له إلا الله والراسخون في العلم لذلك الحسن البصري يقول المتشابه يرد على المحكم فيتبين لك المعنى فيظهر البيان رد المتشابه إلى المحكم فيظهر لك البيان هذا هو وأيضا في المتشابه هو المتشابه هو حقيقه الامر وقد فسرنا ذلك قبل هذا نعم ومن السنه من الكتاب ومن السنه جزاك الله السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام مبين وبينه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس منطوق المفهوم يعلمهن ايش قليل من القليل العلماء الراسخون في العلم العلماء الراسخون في العلم بهذا يعني يكون الأمر قد انجلى لنا في مسألة المتشابه المحكم المتشابه وأن الحق عند أهل السنة والجماعة المتشابه معلوم لكنه ليس لدى كثير من الناس نعم سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد والله إليه لأنت أستغلقاته جزاكم الله خير وجزاكم أحسن الله عليكم